موسوعه ا ل ن ا وقر ومن ب ي ن ن ا و ب ي ن ك حجاب للعلوم م ا ل ا س ل ا م ي و ح ى إلي أن ا م ا الهكم إ ل ه واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم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 ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ خ ذ ى وهم لا ينصرون و أ م ا ف م و د فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ف أ خ ذ ت ه م ص ا ع ق ة العذاب الهون بما كانوا يكسبون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 ف ن ه م ا س و أ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار لهم فيها دار ا ل ق ل د ما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ربنا أ ر ن ا ا ل ذ ي ن أ ض ل ا ن ا من الجن و ا ل إ ن س ن جعل هما تحت أ ق د ا م ن ا ليكون ا من ا ل أ س ف ل ي ن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة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 والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م وقروا وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 لا ي س أ م ا ل إ ن س ا ن من دعاء الخير وان مسه الشر ف ي أ و س قنوق ولئن أ ذ ق ن ا ه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي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 انه على كل شيء شهيد الا انهم في مذيه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط